الشام صارت جروح والام والآم ورقنا باتت عليلا وكسيناه وارضى من شبنا بهنوى الاعدام خواتنا بالأسر فارضى الجزيره والغرب يحشد ما يبيطار إسلام والقدس في دين اليهود يسيره راحت حياته الناس بسباب حكام كل اللجل ملكه ينوم ضميره يوالكم من دعوة اطفال نيتام شفوا هوايل من سببكم كثيرا من الوعد يا خاين الدين قدام بنشوف من هو تتن إلى أهل بحزمتنا ولا الغام ننسف حروش صقطة حقيرا وننهي فعايل من تمرد بالجرام وندوق ضربات مننا من